نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوذر عليه, عليه وردتل القرآن ترفيلا وردتل القرآن ترفيلا إن سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشد لاشئ الليل هي اشد وقا ام واقوى القيل لك في النهار سبحا طويلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه اليه ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْذُرْهُمْ أَذًى جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْذُرْهُمْ أَذًى جَمِيلًا وذوني قَلِيلًا وَزَاوْنِي مَن كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَمُسْهِلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وضع من ذا وصى وعذابا أليما. وضع من ذا وصى وعذابا أليما. يوم تضرب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا. يوم تضرب الأرض والجبال. وكان في الجبار كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا عندنا ليف كما أرسلنا إلى الرعونة رسولا، فأصاف الرعونة الرسول فأخذناه أخذه وبيلا، فأصاف الرعونة الرسول فأخذناه أخذه وبيلا. فكيف تتقون إن كفّص يومين يجعل الويل دشبا؟ فكيف تتقون إن السماء مفطوم به السماء كان وعده مفعولا كان وعده مفعولا إن هذه تذكره. إن هذه تذكره. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء فَغَدَ إِلَى رَبِّهِ سَئِلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَفُومُ أَبْنَاءَنَا بِثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَتَطْعَمُونَهُ وَقَائِمَةٌ مِنْ الَّذِينَ مَعَكَ ربك يعلم أنك تفوم النهار من سرتين الليل ونصفه وسرته وقائفة من الذين مات. والله يقدر الليل والنها. والله يقدر الليل والنها. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَرْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآقَرُّونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ نَصَائِرَ وَالْغُنبُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَرْتَغُونَ مِنْ فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر من، فقرؤوا ما تيسر من، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأكلوا الله قبضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم فسكم من خير تجدون ذواله خيرا وأعظم ألا واصفوا الله واصفوا الله, الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم